وجعنا الليل والنهر آيتين فمعنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتقو فضلاً من ربكم لتبتقو من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 من اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعت رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها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 إِمَّا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُصِيُّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا طَوْلًا كَرِيمًا وَاقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا دُلْ لِمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَانِ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا قربا حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبدل تبديرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميثورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرك إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قل نحن لارزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُكُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَىٰ عَرْشِ سَمَاءٍ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفطهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا، إذ يقول الظالمون إن إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله.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 قل دع الذين زعمت من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يبتون إلى ربهم الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويكافون عذابه إن عذاب ربك كان محضرا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 وَأَتَيْنَا تَمُودًا قَتْمُبُصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِنَّ لَا تَقْوِي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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَادًا لَذِيكَ وَمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ لا النَّدُرِيَّةَ إلَّا قليلا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 فَأَنَّىٰ نُنَجِّيكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَسَأَلْتُمْ أَن يُخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من قرّقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بما ميم فمن أُتي كتابه بيمنه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتينا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا يفترنك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وَلَوْلَا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من ذكرف أو توقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 وَمَن يُغْلِفَ لَمَّا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أُجُوهِهِمْ عُمْيَاءً وَبُكْمَةً وَصُمْمَةً مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِرَائِنَهُمْ سَعِيرًا لَهَا لِكَجَزَاؤِهِمْ بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظامه ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجل الله فِيهِ فيه فابغالون إلا كهورا قل لو أنتم تملكون خزائيا إن رحمة ربي إذا إلا أمسكتم إذا إلا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان ختوراً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 وصائر وإن ملا ظنك يا فرعون مذبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومنعه جميعاً وقل منهم بعده لبني إسرائيل سكن الأرض فإذا جاء يَوْمَ يَجِيءُ النَّاسُ كُلٌّ كَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَطَنَّاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَمَ كِفٌّ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ إذا يتلى عليهم يخطون للأذقان سجدا اَوِدْ عُرْحَمَانَ أَيًّا مَا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ شَفِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَنْ لَمْ يُسْتَغِذْ وَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ له شَرِيكٌ ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا